119. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 110. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 111. وقالوا يا أبي عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ كُلِّهِمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْفَرِدِينَ 119-نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 110-ولقد أرسلنا من قبلك في الشيع الأولين 111-وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 112-كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 129. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 110. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 111. لقالوا إني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 إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَا فَاتْبَعَهُ شِيَابٌ أَبْيَضٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ نَّوْزُ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 وَأَرْسَلْنَا يَا حَلَوَاقِ حَفَنَّزْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ نحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ولا باند عن المستقدمين منكم ولقد عللنا المستأخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم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 انشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون من لاءئل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 117. من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 118. قال رب بما أغغيتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين 119. إلا عبادك منهم المخلصين 117. قال هذا صراط علي مستقيم 118. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 119. وإن جهنم لموعدهم أجمعين 117. وما سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 118. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 119. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخَلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُورٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّونَ فِيهَا نَصَبًا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِبُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي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 وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن السَّنِي يَلْكَبُرُ فبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا وَمَن يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ 111. قال فما خطبكم أيها المرسلون 112. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 113. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 114. إلا امرأته قد 112. قال إنكم قوم منكرون 113. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 114. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون اَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ لَنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُمرُّونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ الْعَذَابِ أُولَئِكَ قَطُوعٌ 119. وجاء أهل المدينة يستبشرون 110. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 111. واتقوا الله ولا تخزون 113. وننهك عن العالمين 114. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 115. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 116. فأخذتهم الصيحة الشرقين فجعلنا عاليهها سافلها وامطرنا عليهم حجاره وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسو كَلَّا يَأْتِيهِ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لِبَإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مُرْسَلِينَ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 وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْظَمَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تعزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن اَنَّ الذِّيرَ النَّبِيِّينَ كَمَا أَنزَلنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ أَم الَّذِينَ جَعَلوا الْقُرْآنَ عَضِيِّينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 111. وأصدع بما تؤمر وأعرق عن المشركين 112. إنا كفينا كالمستهزئين 113. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 111. وقد معلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 112. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 113. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين